رجع موسى الى قومه غضبان اسفا رجع موسى الى قومه وبتر حسفا قال يا قوم الم يعرضكم ربكم وعدا حسنا قال يا قوم الم يعلم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موهدي أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم